واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فإن يعمل من الصالحات وهو مؤمنون لا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم مِنْ كُلِّ حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا بَلْ كُنْتُمْ ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ حَصَبُ جَهَنَّمَ مَا أُنْزِلَ لَهَا غَارِدُونَ لَوْ كان هؤلاء آلهة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 وَل قَدكَ تَبَنَا فِي الزَّبُور مِنْ بَْد الذِكْرِ أَ أن الأرضََرثُهَا أَنَّأَرضَيَرثُهَا عبَادَ الصَّالِحُ إِن فِي هذاَا لََلَ غَلّقَوْ معَابِدين وَمَا لا أرسلناك إلا رحمة للعالمين